بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا مثنا وكنا ترابا ذلك رجلا قد مَا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حكيب بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريد أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها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 الحصيد وانقلب باسقاتا لها قمع نظيد رزقا للعباد واحيينا به بلدا ميتا كذلك القرون كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخواله أصحاب الأيكة وقوم تبع كل من كذب الرسل فحق وعيد أفعلينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان سان وَونَعَلََّاتُ وَسس به نَنفسهُ وَونَحنُ أأَقابُ إلَه مِن حَب وَريد إذ ييتَلَ قم تَّان عن المين وَ الشمَ قائيد ما يَْفِظُ مِن قٍَ إ لديْهِ رَقي الناتيد وَجا فسكرة الموت بالحق ذلك مَا كنت منه تحيد ونفق في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائف وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فتشفنا عنك بطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عفيد ألقيها في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد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 ما يبدل القول لدي وما أنا بالظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزنفت غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حكي من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم القلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلتنا قبلهم من قرن هم أشد من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 فاصْدُرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَذْهِرِ السُّجُودَ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِي الْمُنَادِي مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذلك يوم القرود إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سرا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار